غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أَلَمْ تَرْ إِلَا الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيدُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيدُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقَ فَائْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْلِبِ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 قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 قال أولم تؤمن قال بلا ولكن ليضمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتي سعيا وَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ